بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا 「なぜならば」 فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ُ يَقُومُ 「今日も一日一日一日一日一日一日一日一日一日一 私たちは今日の夜を楽し ت ظ س و ن ا ب ي ف ع ل ب ه ا ف ا ق ر ة كلا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء m g o a d م و س أ ع ه النابلسي ل ل ع ل ث م ك ا ن ع ل ق ف خ ل ا م ي و Tchau.